الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف المدموم بعد أن فصل فيما مضى صفات الخلاف المدموم متكلم عن أنواعه فإنه في هذا الدرس يتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف المدموم وقد سبق الكلام بالسبب الأول وهو أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأياً وخلافه خلافاً ثم تكلم الإمام الشاطبي رحمه الله عن انتشار البدع وذكر وذكر الحديث الذي فيه ذكر الرويبضة وهم الذين يتحدثون في أمور العامة وهو الرجل التافي والحقيق ينطق في أمور العامة كأنه ليس وهو ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة وقد سبق الكلام على شرح هذه النصوص ثم تكلم بعد ذلك في ذكر كلام عمر بن القطاب رضي الله عنه وبيانه للأصاغر وذكر أيضاً كلام المسعود في قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم فإذا أخذوا عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا قال واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار اقرى بارك الله بي بسم الله الرحمن الرحيم والحمدُ لله رب العالمين وصلى الله وسلم واباركَ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين قال المُصنِّف رحمه الله واختلف العُلماء فيما أراد عُمر بالصغار فقال ابن المُبارك هم أهلُ البِدع وهو موافقٌ لأن أهل البِدع أصاغرٌ في العلم ولأجل ذلك صاروا أهلَ بِدع وقال الباجيُّ يُحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده الباجئ من أصحاب الإمام مالك رحمهم الله وكلامه هنا مطابق لكلام بن مبارك قال الأصاغر هم من لا علم عنده والإنسان إذا كان لا علم عنده هذه ليست تهم له لأنه يجب عليه أن يسأل ويتبع العلم لكن الفتنة أن يكون لا علم عنده ثم يتكلم بغير علم وإذا تكلم أحد لا علم عنده تكلم بغير علم فقد فتح على نفسه باب الأهواء فكلامه هنا من جنس كلام ابن المبارك قال ابن المبارك الأصاغر هم أهل البدع يقصد وإن كانوا كبارا في السن وإن كانوا كبارا في السن نعم يقرأ بارك الله فيك. <تصفيق> قال وقد كان عمر يستشير الصغار وكان القراء أهل مشورته كهولا وشبانا يريد استدل بهذا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه من أنه كان له مجلس شورى يعرض مسائل العلم على مجلسه الشوري وكان في مجلسه هذا صغار الصحابة وكبار الصحابة فيريد المصنف هنا يستدل بكلام الباجي هنا على أن عمر لما كان يستشير الصغار أي صغار السن كعبد الله بن عباس رضي الله عنه لقد كان من شباب الصحابة وكان صغيرا في سنه لكنه كان كبيرا في علمه وعقله وقويا في دينه فحق لهم أن يستشيروه وأن يقدموه فاستدل المصنفنا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه بأن الأصاغر إذن ليسوا هم المقصود ليس من كان صغيرا في سنه عنده علم وإنما الأصاغر هم أهل البدع وإن كانوا كبارا في السن لأنهم لا يرجعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعملون بها بل يحجثون البدع المخالفة لها فهم صغار وإن كانوا كبارا وأما من عنده علم وتقوى فإنه من أهل الحق من أهل العلم ممن يسأل فينتفع بعلمه وممن يستشار فينتفع بمشورته كما كان عمر رضي الله عنه خليفه للمسلمين يستشير صغار الصحابه مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد كان صغيرا في سنه وكان في مجلس مشوره عمر رضي الله عنه مع كبار الصحابه نعم قال ويحتمل ان يريد بال ان يريد بالاصاغر من لا قدر له ولا حال. ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة فأما من التزمهما فلابد أن يسمو أمره ويعظم قدره نعم يسمو أمره لا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره, أمره. آه, أمره ويعظم قدره لأنها, لأنه عنده العلم بالسنن ومن كان عنده العلم بالسنن سمى قدره وعظم أمره ولا على ذلك كثيرة. أولا ما ذكره المصنف من أنه كان في مجلس مشهورة عمر رضي الله عنه صغار الصحابة ومنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص منهم من كان في مجلس عمر ومنهم من كان من أهل العلم من الصحابة وإن كانوا أصغر من غيرهم السلام عليكم الدليل الثاني مما هو معروف في زمن التابعين لقد كان فيهم من أهل العلم كثير ومن ت... ومما جاء من بعد التابعين الإمام الشافعي فقد أفتى ودرس وعمره ثمانية عشر عاما وكان في عهده أئمة الإسلام أمثال الإمام أحمد ومالك بن أنس ومن كبار التابعين وأهل الحديث وقد أقروه على ذلك مع صغر سنه وذلك لأن الله عز وجل عظم قدره بما عنده من العلم فسمى أمره وظهر فاذن المراد بالاصاغر من لا علم عنده وان كان كبيرا واما من كان عنده علم بالسنه فقد شرفه الله بها فهو من اهلها التي تؤخذ عنه وما علمه عن السلف رضى الله عليهم واتبعهم عليه شرفه الله به وان كان صغيرا في سنه هنا ومن ما هذا التاويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال العامل على غير علم كالسائر على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا الله هو شأن البدع أفسدوا أكثر مما أصلحوا لأنهم ليس عندهم علم صحيح ينقلونه عن النبي عليه الصلاة والسلام فطلب العلم طلب لا يضر بترك العبادة واطلُبُوا العبادة طلبًا لا يضرُّ بترك العلم نعم يعني التوازن في هذا الأمر لأن الإنسان إذا كان عنده علم وليس عنده تقوى لم يصلُح شأنه ومن كان عنده عبادة وتقوى وليس عنده علم لم يهتدي فلا بد من لا بد من علم فيتق الله بسبب تعبُده لله وخوفه ورجائه لله ومن كان عنده خوف ورجاء وليس عنده علم لم يتبين له الامر فلا بد من بينه ولا تكون الا بالعلم ولا من تقوى ولا تكون الا برجاء الله وخوفه وعبادته هنا فان قوما طلبوا العباده وتركوا العلم حتى خرجوا باسيافهم على امه محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا يعني الخوارج والله أعلم لأنهم قرؤوا القرآن ولم يتفهموا حسب ما أشار إليه الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فلا يكفيهم ما هم فيه من العبادة قد مضى الكلام في الفرق فيما سبق فلا يكفيهم ما معهم من العبادة والخشوع لأنهم إذا قرأوا القرآن لا يجاوزوا تراقيةهم أي لا يفهمونه حق فهم ولا يفهمون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق الفهم ولذلك أحدثوا في الأمر أحدثوا في الدين ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخالقوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخالقوا أصول السنة المعلومة التي نقلها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلام ونقلها التابعون عن الصحابه رضوان الله عليهم واظهروا على ما قال ابوها بسبب جهلهم نعم, هذا, نعم الشاطرين الشاطرين. هذا تفسير تفسير ما هو في النص لكن على اي تعالهم المقصودين بيه يعني قولوا يعني الخوارج هذا تفسير لعلهم منه تفسير ها لكن النص فيهم وفي من مات لهم لأنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوزوا طراقية وهذا النص كما سبق معنا ورد في الخوارج نعم. فروي عن مكحول أنه قال تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا وتفقه السفلة فساد الدين والسبب في هذا ليس المقصود أنهم لا يتفقهون لكن يقصد يتعالمون لاحظ العبارة هنا هذا قصده هنا أنهم يتعالمون ويظهرون أنهم عندهم علم ويتكلمون بغير علم لكنهم يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه file لكن قولوا هنا تفقف الرعاع يعني أنهم يتعالمون ويتكلمون في العلم على غير بينة ولا شك أن هذا فساد الدين والدنيا وهذا ظاهر هذا ظاهر بيّن تتبع الإنسان كثير من العصور يجد أناس تكلموا في العلم ومعهم عجمة لا يعرفون لغة العرب ومعهم جهل لا يعرفون السنن فتكلموا فيه وأظهروا التعالم وليس عندهم علم بالسنة وكان في ذلك فساد الدين والدنيا وقوله تفقه السفلة فساد في الدين لأنهم لا حياء لهم لا لهم يطلبون الدنيا بالدين يطلبون المال بالدين ويطلبون المناصب بالدين ويطلبون الشهوات بالدين فهم سفل في حقيقتهم لأنهم نزلوا بالعلم إلى أسفل السافرين اتخذوا العلم طريقا للتكسب في الدنيا والتسابق فيها ولا شك أن هذا وصف دميب لأن الناس لو اتخذوا الدنيا وتسابقوا فيها في أموالها تجاراتها ومناصبها بغير حق لذمهم الناس يعني لو أن الإنسان سابق الناس في الدنيا أو في المناصب والجاه لكن بظلم وعدوان لكان مذموما وكان فعله شرا فكيف إذا سابقهم على ذلك بالدين كيف إذا اتخذ الدين سبيلا لذلك فلا شك أن ذلك فيه فساد عظيم ولذلك كان الذين تفقّفوا بالعلم من خيار الناس في عائلة الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين وحتى وإن كان فيهم أناس من الموالي لكن كانوا ناسا كراما والإنسان إذا كان كريما حتيفا صادقا شجاعا فإنه إذا كرّمه الله بالعلم لا يستخف به ولا يستعمل في غير موضعه وأما إذا كان انسان لا خلق له من السفله فإنه لا يفرّق بين العلم وبين الوسائل الأخرى التي يصل بها وكما يصل الناس إلى مقاصدهم ومالهم وتجاراتهم ومناصبهم يصلون إلى ذلك بالحيل في الأعمال الدنيوية فهذا أيضاً يستعمل الدنيا للحيل للوصول إلى أغراضه لكن الإنسان إذا كان معدنه كريم لا يصنع ذلك بل يفرح بنعمة العلم ويشعر بتكريم الله له ويحفظ هذا العلم فيحفظه الله به ولذلك ما ذكر هنا إنما نهي هؤلاء لأنهم يستعملون الدين والعلم في غير موضع وقال الفريابي كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه فقلت يا أبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك فقال كان العلم في العرب وفي سادات الناس وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين للمعنى السابق لأنهم يتخذونه للتسابق على أمر الدنيا وهم سفله لا أخلاق لهم لكن الذين طلبوا العلم في الزمان الأول كانوا كراما في سادات الناس فكانوا معروفين بالكرم والشجاعة والخير والسعي في مصالح الناس وكانوا معروفين بحسن الخلق ومثل هؤلاء إذا كرمهم الله شرفهم الله بالعلم انتفعوا به لكن بعكس الذين يستخدمونه لأغراضهم الدنيوية وهذا لا يعني أنه ليس في رجال طلبوا العلم وصدقوا ففيهم رجال لكنهم لما كانوا رجالا حقا فإنهم انتفعوا بما عندهم من العلم ولم يكونوا شرا على الأمة وإلا في أن مولى بن عباس الذي يفتي وكان العجم وكان هو الذي يفتي الناس في الموسم في مكه اكثر من 20 عام وعد اهل العن فوجد منهم خلق كثير كلهم من الموالي لكن هؤلاء كان خالط الناس فعرف الناس منه الصدق والوفاء لهذا الدين فلما تعلموا العلم وضعوه في مواضعه وأما كثير من الخلق إذا اشتغلوا بالعلم وضعوه في غير مواضع فأفسدوه وهذا لا شك منهج قوي عند علماء الأمة لا ينتفع به الآن كثير من المربين والمعلمين يظنون أن كل من تقدم للعلم أنه يحسن أمره وليس الأمر كذلك إن السلف كان لهم نظر في الناس الآن كثير من الناس تجدهم الآن يشتغلون بالتفقه خلق كثير في العالم الإسلامي لكنهم صاروا فتنة على الناس إذا أردت أن تعرف كلام السلف هذا فتأمل بواقع الأمة قديماً وحديثاً كثيراً ممن يشتغل بالتفقه يستعمل العلم والفقه لأغراضه فهو مفتون والعياذ بالله وهذا موجود ومن هنا تفهم كلام السلف في هذا ولذلك ينبغي الإنسان إذا تعلم العلم أن يشعر بشرف العلم ثم يحفظ هذا الشرف ثم يتق الله فيه ولا يزيد فيه ولا ينقص ولا يتكلم فيه إلا بعلم ويعلم أن هذا تكريم من الله وأنه يسوى الدنيا وما عليها وأنه يسوى الدنيا هذا العلم الذي معه يسوى الدنيا وما عليها فلا يشتري بآيات الله ثمن قليلا لكن أمثال هؤلاء السفل الذين يشيرون إليهم هم أصلا يبحثون عن سفلة الأمور ويتخذون هذا الدين سلما للوصول إلى أغراضهم وهذه فتنة فتنة فتنة عظيمة لأنهم بهذا يفتنون العوام ويفتنون أنفسهم والناس ليس لهم إلا الظاهر يرونهم في, في, في, في الظاهر يتفقهم في الدين ويرونهم ويرون يتكلبون بقال الله وقال رسوله وهم والعياذ بالله كثير منهم يتخذ ذلك الوصول إلى أمور لا تحمد عقبها يطلبون به المناصب يطلبون به الأموال يطلبون به الجاه يطلبون به كذا وكذا فيكون العلم فتنة عليهم وفتنة على الناس لأنهم سيقولون غير الحق على الله نعم ما دام استعملوه وصار العلم مثل الأدوات الأخرى التي يستعملها الناس لطلب الدنيا فإنه لا شك أن ذلك جعل العلم في منزلة دنيا فهؤلاء حينئذ سيستعملون العلم لأغراضهم والعلم لا يستعمل لهذا وإذا استعملوا لأغراضهم لا ريب أنهم سيقولون على الله غير الحق سيقولون هذا حرام ولو سبحرام سيقولون هذا حلال وليس بحلال وسيقولون للباطل حقا وللحق باطلا وهذه فتنة فتنة حذَّر الله منها كما حظَّر أهل الكتابين من الأحبار والرهبان فِإن هُم الذين اشتَغَلوا بالعلم وهم الذين غَيَّرُوا هُم الذين اشتَغَلوا بعِلم الكتاب عند أهل الكتاب وهم الذين بدَّلوه وهم الذين شرعوا من دون الله وهم الذين افتَرَوا الكذب على الله وكذلك أهل الأهوام فمن هنا التنبيع على هذا المعنى عند السلف له فوائد عظيمة ولذلك كان في أصحاب مالك الشافعي وأحمد الناس يعرفون هؤلاء الذين يطلبون العلم ويجمعونه وسادات أهل العلم كانوا معروفين وكان لهم منازلهم في الناس حتى قبل العلم وليس بالضرورة أن تكون لهم منازل في الدنيا لا قد يكونوا ليس من أهل الدنيا ليس عندهم شيء ولكنهم كانوا معروفين بالصدق والوفاء لهذا الدين والخلق الحسن وكانوا لكل واحد منهم معدن كريم وسيره الحسنه معروفة ومن ثم لم يزدهم العلم الا خيرا لم يزدهم العلم الا خيرا اي نعم وهذه الاثار وايضا اذا حملت على التاويل المتقدم اشتدَّت واستقامت، لأن ظواهرها مشكِلَة، ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المُتكلِّمين وأكثرَهم وجدَّتهم من أبناء سبايا الأُمم، ومن ليس له أصالةٌ في اللسان العربي فعما قريبٌ يُفهمُ كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقَّه في مقاصِد الشريعة فهمها على غير وجهها والثاني من أسباب الخلاف، اتباع الهواء ولذلك سُمِّي أهلُ البِدَعِ أهلُ الأهواء لأنهم اتَّبَعُوا أهواءَهم فلم يأخُذُوا الأدِلَّةَ الشَّرِعيَّةَ مَأخَذَ ما الافتقار إليها والتعويلِ عليها حتى يصدُرُوا عنها بل قدَّمُوا أهواءَهم واعتمَدُوا على آرائِهم ثم جعلُوا الأدِلَّةَ الشَّرِعيَّةَ منظورًا فيها من وراء ذلك وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى الصلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة فلابد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحب السلطان بهذا لا شك من أسباب اتباع الهوى وهو السبب الثاني واتباع الهوى مذموم في كتاب الله قد سبق معنا في أول هذا الكتاب ما ذكره ابن عباس من أن الهوى ما ذكر في موضع في القرآن إلا وقد ذم ولذلك أخذ الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات يبين مقصد المقاصد الشريعة وأن من مقاصدها إخراج الإنسان عن داعية هواه لأن الهوى لا ضابط له الهوى لا ضابط له فالإنسان يجعل الشيء يوماً حراماً ويوماً حلالاً وأهل الأهواء يجعلون الشيء مشروعاً ويوماً ممنوعاً وإذا دخل الناس في التشريع بأهوائهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله والأهواء في البشرية كما هو معلوم هي التي أنتجت كل شر إذا جئت للمذاهب المشهورة في البشرية قديماً وحديثاً إنما أنتجتها الأهواء ومن أضل من اتبع هواه بغير علم من الله من أضل أي لا, أضل لا أحد أضل منه لا أحد أض... معنى من أضل أي لا أحد أضل منه لأنه لا ينتهي عند حد بذلك تأمل كلام الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات يقول من مقصد الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يأخذ الأحكام الشرعية من تحت إذن الشارع وما جعله الله واجباً فهو واجب وما جعله حراماً فهو حرام وما جعله مندوباً فهو مندوب وما جعله مكروهاً فهو مكروه وما جعله مباحاً فهو مباح لكن الإنسان إذا اتبع هواه ظن أنه بذلك يستطيع أن ينفع نفسه وهو في الحقيقة لا يضر إلى نفسه وكما سلف ما من فساد في البشرية إلا وسبب اتباع الهواء ويكفي في الدلالة على هذا قول الله تعالى وليس المقصود أن الفساد فقط في البشرية بل لو ترك الكون هذا وأهواء البشرية لافسد الكون لقول الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أي أتيناهم بالحق الذي يخرجهم عن أهوائهم ويدلهم على الصراط المستقيم ولكنهم تركوه فأخذت بهم أهواءهم إلى كل سبيل منكرة وجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ثم لو أن الحق اتبع أهواءهم فسدت السماوات والأرض وهذا في ذري الواضح على أن اتباع الهواء يفسد كل شيء في هذا الموضع الذي ذكره الشاطبي أفسد على أهل البدع تفكيرهم وإذا رددتهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تركوها وإذا رددتهم إلى تقليد الآباء والأشياخ والمذاهب كل أقاليم اتبعوها كما هو الشأن مثلا في أتباع المذاهب الفكرية الفاسدة العلمانية والشعوعية والقواني الوضعية إذا دعيتهم إلى شريعة الإسلام أعرضوا وإذا دعوا إلى ما أنتجته أهواء البشرية فإذا هم يركضون يستحسنونها ويتبعونها ولا شك أن من جعل الأدلة الشرعية نصب عينيه وهي التي تدله على الطريق فهو على بيانة من أمره ومن جعل الأدلة الشرعية خلف ظهره وقدم هواه فإنه يمشي مكبًا على, على وجهه فالأول يمشي مستقيما على صلاة المستقيم والثاني يمشي مكبًا على وجهه والسبب أن الأول يمشي خلف القرآن خلف القرآن يتبعه يتبع الأدلة الشرعية فينتهي معها حيث انتهت ويتبعها فهو على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أمن أم يمشي أفمن يمشي أفمن يمشي, يمشي مكبًا على وجهه أهدى أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم نعم وأما متعلق بالأهواء الأهواء قد تتعلق بالبدع وقد تتعلق بأهواء طلب المال والرئاسة ولذلك ذكر الشاطبي النوعين ذكر هذين النوعين إما أن تتعلق بأهل الحzewاء والبدع وإما أن تتعلق بالنوع الثاني الذين يطلبون مصالحهم الدنيوية فيقولون للحرام حلالاً وللحلال حراماً وللحق باطلاً وللباطل حقاً نستعيذ بالله من ذلك اي نعم ردوا كثيرا من الاحاديث الصحيحه بعقولهم واساءوا الظنَّ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنوا ظنهم باعرائهم الفاسده حتى ردوا كثيرًا من امور الاخره واحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسميين،, الجسميين وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك بل صيروا العقل شارعاً جاء الشرع أولاه بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات خلاصة هذا المعنى يعني أنهم جعلوا العقل والهواء حاكماً وجعل الشرع محكوما وبهذا لا تتحقق لهم عبادة صحيحة لأن مكونات الإنسان الإنسان مكون من جسم وروح وعقل وكلها محكومة بالشرع كلها محكومة بالشرع فمن جعل عقله حاكما على الشرع لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى وإنما هو متبع لهواه عابد للشيطان لكن عبادة الهواء وعبادة الشيطان وعبادة الأعراف يظن الناس كثير من الناس أنها ليست بعبادة لكن هي في حققتها عبادة يحصل الناس العبادة على الأصنام الحسية والأصنام نوعان حسية ومعنوية حسية ومعنوية حسية مثل الأصنام المنصوبة فإذا رأى أحدا الذين عبدون للأصنام قالوا هذه عبادة وإذا رأوا الذين يتبعون الشيطان وأهواءهم قالوا هذه ليست عبادة لكن الصحيح في المنهج القرآني أن اتباع الأصنام الحسية عبادة واتباع الأصنام المعنوية عبادة أما الأول فأمر ضاهر وأما الثاني فهو عبادة الأصنام الحسية وقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وانعبدوني هذا صراط مستقيم فسمى عبادة الشي... اتباع الشيطان عبادة مع أن الشيطان ليس محسوسا واتباع الهواء سماه القرآن عبادة واعتبره من أكبر أنواع الضلالات ومن أضل من من اتبع هواه بغيره علم مثل مثل هذه الايه ومن اضل من من يدعو من دون الله استدل العلماء بالآيه الاولى انه لا اضل منه ولا توصف ولا يوصف الفعل بانه ليس هناك اضل من هذا الفعل اذا كان الفعل ادنى من الشرك الاكبر لا يوصف بهذا من الله استدلوا بهذه الآية على أن دعاء غير الله الشرك أكبر لأنه ليس هناك أضل منه ليس هناك أضل منه وكذلك بهذه الآية ومن أضل ممن اتبع هواه فالهوى من الأصنام الحسية والشيطان من الأصنام الحسية وتقديم آراء الناس وأعرافهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهبهم التي يصنعونها بعد يقول لك مثلاً طيب هو يتبع الشعية أو يتبع العلمانية هل العلمانية صنم؟ فنقول اتباع هذه الآراء التي يشرعها الناس من دون الله هو عبادة عبادة من دون الله لأن العبادة يدخل فيها الاتباع والطاعة فإذا اتبعت الله وأطعته فقد عبدته وإذا اتبعت غيره وأطعته فقد عبدته سواء كان ذلك المتبوع صنما محسوسا حجرا شجرا أو كان من عباد الله الصالحين كالملائكة والأنبياء فتلك عبادة شركية وكذلك إذا اتبعت وأطعت غير الله عز وجل من دون الله فتلك عبادة شركية وإذا قال الناس العقل اتبعون عقولهم هم في الحقيقة اتبعون أهواءهم لأنه في أمور الأحكام والتشريع والمذاهب بين الله عز وجل أن هذا العقل ليس عنده طاقة يدرك بها هذه الأمور وهذا أمر ما زالت البشرية كثير من الطوائف الضالة تجادل فيه هذا العقل البشري أعطاه الله قوة على الاختراع في الأمور المادية وأعطاه الله قوة على الاختراع في الأمور التقنية وأعطاه الله قدرة في الاكتشافات وفي معرفة كثير من الأمور المجهولة علميا لماذا؟ لأن الله خلق فيه قدرة على ذلك وأمره بالعمل ثم وضع له قوانين قوانين كونية موجودة في الأرض كلما اكتشف قانون دله على قانون الآن البشرية الآن تحاول أن تقول أنها هي التي صنعت المعجزات العلمية لكن السؤال لو لم يكن قبلها علم في البشرية كانت تصل الى هذا فالعلم الذي قبلها هو الذي اتاح لها انها وصلت الى هذا فقوانين تكتشف قانون بعد قانون قانون بعد قانون فيتقدم الناس في العلم في الطب يكتشفون امرا ثم أمر ويبرون هذا على هذا على هذا على هذا وجعل الله لهم قوانين يستدلون بها في الفلك في الصناعات هذه القوانين جعلها الله في الارض فهم يكتشفونها واكتشافها ممكن اكتشافها ممكن ولذلك الأمة الإسلامية تخلفت في هذا يعني لم تكتشف وللقوانين موجودة لكن لم يعملوا فلما عمل الكفار لذلك اكتشفوها لأنها موجودة ثم استفادوا منها فالعقل له مجاله في علوم المادة في الاكتشافات في التطور في التقنية في الأمر المادية لكن هل جعل الله عز وجل قوانين وكتب في الأرض في أمور التشريع والعقايد والأحكام هل جعل قوانين مدخرة في الأرض يستطيع اكتشفها العقل أو أن الله جعل هذا في كتبه ووحيه الذي أنزله على أنبيائه عليه الصلاة والسلام في أمور التشريع في حفظ الأموال في حفظ الدين في حفظ العقل في حفظ النفس في حفظ العرض في حفظ المال في ترتيب العلاقات الإنسانية هذه في أمور الآخرة في أمور الغيب فيما سيكون بعد ذلك وفيما مضى وفي أخبار الجنة والنار الله عز وجل لم يجعل هناك قوانين محددة ولا شيء محدد مكتوب إلا في الكتب التي أرسلها إلى أنبيائه فإذن العقل هنا ليس عنده أي مجال يستطيع أن يصل فيه إلى الحقيقة في هذا الأمر. يعجز. ليس له طريق إلا هذه الكتب ففي كل عصر هناك كتاب يحدد ما يريده الله من الناس في عمر العقائد العبادات التصرفات والأحكام ويحدثهم عن الغيب الذي مضى والغيب الذي سيأتي فإذا أخذوهم من ذلك الكتاب اهتدت عقولهم وإذا ذهبوا يبحثون عنه في أماكن أخرى لن يصلوا إلى شيء لن يصلوا إلى الأهواء والضلالات فلما ختم الله الرسالة بالنبي عليه الصلاة والسلام جعل محكمات الرسائل السابقة وأصولها الموجودة جمعها الله في القرآن وأوحاها إلى نبي صلى الله عليه وسلم في السنة فكانت المصدر الوحيد لمعرفة مراد الله في العقائد والعبادات والمعاملات وأخبار الغيب فيما مضى وفيما سيأتي ليس هناك كتاب تستطيع أن تصل إليه إلا هذا ثم كتب الله عز وجل على الكتب الباقي التبديل لأنه لم يكتب لها البقاء فإذا العقل في الأمور المادلية يكتشف لأنه عنده قوانين موجودة في الأرض لكن في أمور العقائد والأحكام من أين يأتي من أين يأتي بالعقائد من عند ستالين يأتي بالعقائد ولا من عند ماركس ولا دارون ولا من عند حكماء العرب في الجاهلية جالسين جنب الكعبة يعبدون الأصنام وشرحون الأحكام من أين يأتي العقل؟ من أين يأخذ العقل العقيد الصحيح؟ الأحكام, الأحكام في العبادات، من أين يأخذها؟ من اللي يشرعون القوانين الوضعية؟ من أين؟ من اللي شرعوا الإباحية في الغرب؟ وأباحوا والعياذوا بالله ما لم يبح يعني قوم لوط لما أتوا الفاحشة ما عمّموها ولا كتبوا في كتاب الغرب الآن يكتبها في كتاب ويعمّمها، يعمّمها، يجعلها نظام يعني أفعالهم أقبحهم بعلو وقوم لوط لما أباحوا الشذوذ الجنسي لم يعتبروا أن الرجل والرجل يكونان أسرة لكن الذين هم كالأنعم بل هم أضل ينادون إلى تكوين أسرة من رجل ورجل فمن الذي سيضع القواعد ومن الذي سيضع الأحيان هؤلاء الظلال هؤلاء كما قال الله لو مكنوا في الأرض ولم يبق إلا هم وتولوا ما هو أمر الأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولولا بقية من أهل التوحيد والصلاة يقاومونهم لأفسدوا الأرض كلها فهنا لابد أن يعرف الإنسان أن العقل في الأمور العقائد والأحكام والعبادات الله عز وجل إكراما لهذا العقل ولأنه لا يستطيع لا يمكن لا يستطيع ما الذي يعني عقلي وعقلك لأن العقل البشرية لو لم يكن هناك كتاب ينبئنا بالغيب هل ندري عن الأمم التي سبقتنا؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله هل ندري ماذا سيحدث؟ هل سنعرف تفصيل عن عذاب القبر وعن أخبار الجنة والناء؟ من الذي يأتينا بهذا؟ من الذي يحدد تفاصيل الأحكام للحياة الإنسانية؟ ويضع العقائد؟ الله عز وجل لأن هذا الإنسان قلق لمهمة عظيمة تكفل له بذلك وجعل هذا الكتاب كافيا. وفي الأمور المادية قال له اكتشف هذه القوانين موجودة في الأرض الذي يكون أسرع لإكتشافها هو الذي يستطيع أن يأخذ بزمام العلم المادي لكن البشرية الضالة خلطت بين الأمرين فقالت كما اكتشفنا القوانين المادية من الأرض وتطورنا وصنعنا طائرة صاروخ والذرة والمركبة الفضائية وتقدمنا فنحن سنضع بعقولنا العقائد والأحكام والشرائع والقوانين فجاءوا في هذا الباب بالعجائب جاءوا بثقافة الجنس جاءوا بإحلال محرمات جاءوا بأن بش... تشوف ب... ب... ب... تصور, تصور البشرية الآن ما وصلت إليه للفساد مؤتمر السكان في مصر ومؤتمر السكان في بكين ومؤتمر السكان في القاهرة تجتمع أمم أساطين من منها من هؤلاء الزعماء في مجالات كثيرة ليبيحوا الجنس والشدود الجنسي من الجنس فقط والدعاء إلى تكوين أسرة الآن في بعض البلاد الغربية تكوين أسرة من الرجل والرجل انظر إلى ما هم فيه من الحقارة وانظر إلى ما هم فيه من البهيمية وانظر إلى ما هم فيه من الخلف وانظر إلى ما هم فيه كما قال الله بل هم كالأنعام إنهم كالأنعام بل هم أضل فإذا دخل الإنسان بعقله في وضع الشرائع والعقائد يأتيك بالأمور العجيمة وإذا شد تأخذ أمثلة أخرى تجد مثلا أناس عند قبور لا تضل ولا تنفع يبكون ويطوفون ويولولون ويسألون الجاه والصدقة ويسألون البركة والولد وتدمع أعينهم ويعفرون وجوههم بالتراب كأنهم في محراب كأنهم بين عند بيت الله المعظم لأن عقولهم دخلت في هذا وتركوا الشرائع الإسلامية وظنوا كما ظن أهل البدع أن هذا طريق يوصل إلى الله وهو طريق لا يصل. إلى الله لا يصل. إلى الله لأن الله كرم الإنسان وهذه إهانة للإنسان إهانة للإنسان أن يركع ويسجد ويخاف ويرجو لبشر مثله هذه إهانة والله عز وجل أراد تكريم الإنسان لكن من الذي أهانهم أهانتهم عقولهم أهانتهم أهواؤهم فهنا ينبغي أن ولذلك من فقه بن عباس وغيره من علماء السلف أنه قالوا ما ذكر الهوى في القرآن إلا وذم وما مجح العقل في القرآن إلا العقل المتدبر العالم لقوم يعلمون لقوم يتذكرون من يتدبرون مدح العقل إذا تدبر في كتاب الله وإذا استقاب على أمر الله عز وجل فينبغي ملاحظة هذا المعنى فإنه مهم ولذلك أجمع علماء السنة على أن العقل محكوم لا حاكم ما فتنة البشرية هل أن يتجعل العقل حاكم طيب ما فائدة رسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان الناس سيجتمع على الضلالات ويشرعون لأنفسهم ويضعون لهم القوانية فلماذا أرسل الله أبو ولماذا أنزل سبحانه الكتب؟ أجمع علماء السنة على أن العقل محكوم لا حاكم يشرد عن, عن النص الشرعي حتى لو زعم المصلحة لنفسه كإنه يضل ولا بد طيب اقرأ بارك الله فيك والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات وإن كانت مخالفةً لطلب الشريعة حرصًا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه أو يجر إلى نفسه نفع هذا هوى آخر من الأهواء يطلب الناس به المصالح القريبة وينسون أن ما عندهم ينفد وما عند الله باقر وهو رجوعًا إلى المسألة الأولى التي ذكرها الشاطبي من أنه ناساً يتخذون العلم للدنيا ويقدمون الفاني على الباقي سيذكر قصة طويلة هنا كم بقي من الوقت الآن؟ كم؟ عشر دقائق عليت هذه القصة طويلة ومهمة فإذا رأيتم رجاءها إلى وقت آخر يريد استدل بها على أن فتنة الدنيا قد تؤدي بالإنسان أن يقول على الله غير الحق وما أظن أن نستطيع ننتهي من قراءتها مع صلاة العشاء فعلى هذا نترك, نترك هذا الموضع إلى الدرس الذي بعد هذا إن شاء الله وكما نترك السبب الثالث من الخلافة من السبب الثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق كما يصنع كثير من الخلق فلك هذه عادتي وعادة أبائي وإجدادي يتبع ما عليه كثير من الناس وإن كان مخالفا لكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من أهواء مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وإكلانا برعاية إنه على كل شيء قدير وإنما يشاءه لطيف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة يا إخوان للدرس يعني مناسب أن نوقفه عشان فترة الحج إن شاء الله وبقي معكم إن شاء الله يعني حوالي ربع الكتاب إن شاء الله نبدأ في بداية محرم بمشيئة الله أنه هذه الفترة الآن للكجاج هذه فترة فترة الحج أسبوع القادم لا يوجد شيء إن شاء الله نبدأ في محرم بمشيئة الله أنتم خلاص ناسبكم يوم السبت ناسبكم نعم طيب خلاص أول سبت في محرم إن شاء الله سجلوا عندكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله